بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركون أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من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 إننا كنا معكم، أو اللَّهُ الله بِمَا بما في صدور العالمين، ولا يعلم الله الذين آمنوا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 انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون اذكى ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروه اليه ترجعون وَإِن تكذبُ فَقَد كذبَ أُمَمٌ من قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى رَسُولِ إلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينٌ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبَدِّئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ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 ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القريه إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها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 وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لغتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون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 من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم اجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي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 فان ما يؤسكون الله يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم ولا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 نال مع لمع المحسنين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-dash.com